محمد محمد, يهلب يهلب يهلب يهلب يهلب محمد من تزور يفح طيبه طيبه ولا اربع اقمار وارب طيب وهمهم زهراء يا مصدر الطيبه الطيبه وطيبه والله وطيب وطيب وابوهم حيدر alaina muhamad ya nabina rizq nurak ya nabina muhamad يزغن لك علينا محمد يا نبينا يزغن لك علينا محمد محمد محمد يا نبينا محمد محمد محمد يا نبينا غزلي احلى لكن انت محمد محمد اخذت قلبي وسكنت محمد محمد الشعر منك عرفته وجمالك ما بلغت محمد محمد يا ابو الزهره الامينه بيزغنورك علينا يا ابو الزهره الامينه علينا محمد محمد محمد يا نبينا محمد محمد يا نبينا محمد يا نبينا بيزغنورك علينا وبيزغنورك علينا محمد محمد, محمد, محمد, محمد, محمد محمد يا نبينا حبيب يا, محمد محمد محمد محمد يا من حبك عطيه محمد محمد يا ابو الزهراء الزكي محمد محمد فضل فضل حبك نجينا علينا محمد محمد محمد يا نبينا محمد محمد محمد يا نبينا, محمد يا نبينا نجيانا فينا يا رسول الله يا ابو الزهراء يا محمد يا, يا رسول الله محمد محمد محمد يا نبينا ربي اقترن باسمك ونهني امن امي محمد وابو طالب ابن عمك عمك محمد, محمد وغذاب له في يضم محمد محمد ويا من حبك سفينه بزغ نورك علينا يا من حبك سفينه بزغ محمد محمد محمد يا نبينا محمد محمد محمد يا نبينا, محمد يا نبينا يا غنورك علينا, علينا يا يا نبي والله يا محمد علينا بو محمد محمد محمد يا نبي يا نبي يا الله اليوم عيدك محمد محمد بحفيدك محمد محمد يا فرح محمد محمد محمد محمد محمد محمد هلا نبينا هلا لزغنونة علينا افرح افرح محمد محمد هلا نبينا محمد يا محمد حبيبي محمد يا رسول الله هلا نبينا عاشت كسرة تحطام محمد محمد ميلادك يا معظما تجرب اسمك تكلم محمد, محمد السجد لجلك وسلال محمد, محمد فرح أظهر حنينه بيزغنوا رك علينا فرح اظهر حنينه بيزغنوا رك علينا, علينا محمد محمد محمد يا نبينا محمد محمد محمد, محمد يا نبي biz zghlonak alayna bizghlon nak حر طيب سباها محمد محمد ثاني الشم بزغنورك علينا احبك المدينه بزغنورك علينا محمد محمد محمد يا نبينا محمد محمد يا نبينا محمد يا ya رسول allah muhammad muhammad muhammad muhammad muhammad nurak nurak ya ya ya